الباب السادس والأربعون باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وان يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار متفق عليه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 ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولى ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم وعنه رضي الله عنه ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى فارصد الله له على مدرجته ملكا وذكر الحديث الى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم وقد سبق في الباب الذي قبله وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق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 يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رايه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال آ الله فقلت الله فقال آ الله فقلت الله فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في حديث صحيح رواه مالك في الموطا بإسناده الصحيح قوله هجرت أي بكرت وهو بتشديد الجيم قوله آ الله فقلت الله الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد عن أبي كريمة المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلمته قال لا قال اعلمه فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الذي أحببتني له رواه أبو داود بإسناد صحيح